ما <تصفيق> الدكتور En ik بَأَنَّ عليهم تَمِيمٌ وَنَنُو آ وَسُدٌ I don't know. En ik wa ar-ruqqa One, to واكواب كانت قوالي وقوالي ومن فقه I'm free. ويسكون فيها كهزاً كان لذاك الآزاً جديلاً عاي ويسقون فيها كحسا كان لذا جهازا جبيلا ويسقون فيها كا تن كان مها جوادا جريئا عنا الفيات تنما تلتزميا ويطوف عليهم مردان مخلدون إذا There uh, is Oh, <laughs> قول دون شيء ترى عني انت يا ابو صندص Très